dan menghendakkan rahmat-Nya kepadamu, dan menunjukkan jalan yang lurus. Dan sesungguhnya jalan Allah adalah jalan yang paling baik. Dan sesungguhnya Allah السماوات والارض وكان الله وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَآلٌّ مِّنَ اللَّهِ ظَنَّ السوء Alaihim ta'iratul sawi wa wabi Allah alaihim walanhum walanhum wa'adzalhum jannah ma wasa'at masyrro. Wallahi junudul sabaat wal ar. Dan Allah azza wa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 111. يد الله فوق أيديهم فمن نكف فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيديه أجرا عظيما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 بل كان الله بما تعملون قبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وَيُذِيقَنَّ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَغَنَّاتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر Yusha, Yubur nMai Yusha, Wa Yudzub Mai Yusha, Wakalillahul Qurunul Rahimah, Sayaqul nMuhalabul Aidah, Wa Laktum ila Maqal Malaqul Hada, Nana يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كلا لن فاتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفطهون إلا قليلا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ تَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ نُعَذِّبكُم عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ Mujanat terjadi di bawahnya alam hawa, dan tiada yang dapat menghadapi hukuman yang menyakitkan. Allah telah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya Allah menghendaki agar فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَى لَهُمْ فَتْعًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً سَئُولُونَ لَافَعْجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَا آيَةً وَلِتَكُونَا آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وأخرى لم تقدر عليها قد أحق الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الليل كفر ولا والاذار ثم لا يجدون وليا ولا نصير إِنَّ اللَّهَ الَّذِي قَدْ قَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مَن كَانَ يَأْتِي أَن يُضَيِّرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يُبْلَغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن لَقَوُوَهُمْ فَتُصِيبَتُ مِنْهُمْ مَعْرُوَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُذْقِرَ اللَّهَ رُفِيَ رَحْمَتِهِ مَنِ يَشَاءُ لَوْ تَزْجِلُ لَعَذَابِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَبِيمًا إِذْ جَاءَ الْمَلَأُنَّا تَفَرُونَ بِقُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَالِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِيلَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا بِكُلِّ شَيْءٍ غَلِيْمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 119. ومنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون 110. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 111. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوهره على الدين كفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اسجداء على الكبار رحماء بينهم ترامو ركعا سجدين بتقول ربنا تقبل من الله ورضوانه ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزهره فاستقلب فاستوى على غلاسوك يعجب السرور علي غض بهم الكفار. وَعَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا